Semi'a Allahu liman hamidah اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد على الصيام ولك الحمد على القيام لك الحمد على كل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ندلك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 حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما حللت والحرام ما حرمت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 وتولنا في ما توليت وبارك لنا في ما أعطيت وبارك لنا في ما أعطيت وقنا وصرف عنا برحمةك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضي عليك إنه لا يذل مواليت ولا يعز من تباركت ربنا وتعاليت لا من جاء ولا من جاء منك إلا إليك نحن بك وإليك كفى الضراعة بين يديك عجلنا إليك ربنا لترضى فارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم ارضى عنا اللهم, ارضى عنا اللهم, ارضى عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لنا ما قدمناه وما أخرناه وما أسررناه وما أعلناه وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحانك لا أبر بنا ولا أرحم بنا منك لك الحمد أن أوقفتنا بين يديك لك الحمد وأن أوقفتنا بين يديك اللهم هؤلاء عبيدك وإمامك وقفوا بين يديك وقفوا بين يديك رفعوا أكف الضراعه إليك يرجون رحمتك يرجون رحمتك ويخافون عذابك اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا ووحدانيتك أن تقول لنا عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد سائلكم عبادي اسألوني ما شئتم فلن أرد طالبكم عبادي قد غفرت لكم اللهم يا إلهنا ويا جئنا ويا رحمان الدنيا والاخره ويا رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما اتينا بذلنا الى عزك وبفقرنا الى غناك انت ارحم بنا منهم هاتنا اللهم كما سترتنا في هذه الدنيا استرنا يوم نلقاك اللهم افض علينا سترك الجميل اللهم لا تفضحنا اللهم لا تفضحنا اللهم استرنا بسترك الجميل يا أرحم الراحمين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 برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا عبيدك أبناء وعبيدك، أبناء المائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آلاء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عناه واجعله سائقنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارض عن الحاضرين والسامعين اللهم ارضى عن الحاضرين والسامعين اللهم ارفع درجاتنا في أعلى عليين يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا وعلمانا ومشايخنا ومن لهم فضل علينا اللهم, اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا ونسألك القصد في الفقر والغنى ونسألك نعيم لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضر مضرة ولا فتنة مضلة اللهم زيدنا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالإساة عفوا وغفرانا اللهم خص منهم الميتين بالرحمة والمغفرة والعتق من النيران اللهم انزل على قبورهم الضياء والنور والفسحة والسرور اللهم كما كانوا سببا في وجودنا في هذه الدنيا اللهم اجعل دعانا هذا سببا في بلوغهم أعلى الجنان يا أرحم الراحمين اللهم كافئهم اللهم أحسن إليهم كما أحسنوا إلينا وتجاوز عنهم كما تجاوزوا عنا وارحمهم كما رحمونا يا رحم الراحمين نعوذ بوجهك الكريم نعوذ بوجهك الكريم نعوذ ونلجئ بوجهك الكريم أن يعذبوا اللهم اجعل قبورهم فعض صلواتك ومقار رهباتك وطرق إحسانك ومجاري عفوك وغفرانك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام أسعد الأحياء منهم رض خواطرهم أعطهم ما أملوا وسالوا مد لهم في أعمارهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرتا ولا همّني إلا فرجته، ولا كربني إلا نفّسته، ولا مريضني إلا شفيته، ولا مريضني إلا شفيته، ولا مريضني إلا شفيته، ولا مبتلاً إلا عافيته. ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبت، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبت. اللهم لا تدع لنا أي من إلا زوجته، اللهم لا تدع أي من زوجته. ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا إلا خذلته ولا تائبا إلا قبلته اللهم لا تدع فينا مسحورا إلا فككت سحراه اللهم حن السحر عن المسحورين اللهم حن السحر عن المسحورين اللهم حل السحر عن المسحورين اللهم العن كل ساحر وساحرة اللهم العن كل ساحر وساحره اللهم والعن كل ساحر وساحره اللهم واشف كل معيون اللهم اشف كل معيون اللهم انا نعوذ بك من حسد الحاسدين ومن اعين العايلين اللهم إنا نعوذ بك من أعين العائنين يا أرحب الراحمين اللهم أوفق لي أمرنا لما تحب وترضى اللهم خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم وفقه ونائبيه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا والإسلام والمسلمين بسوء اللهم أشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم اوفر للمؤمنين والمؤمنات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 وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين